بسم الله الرحمن الرحيم والنجوم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غبا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القباد من ره. فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَنَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِيَدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذْ يَوْشَى السِّدْرَةَ مَا يَوْشَى الْبَصَرُ وَمَا طَعَّ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأِيْتُمُ اللَّهَ تَبَلُّغَ زَوَّ الْبَصَرِ وَمَا الْأُخْرَى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 فَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ربهم الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِمَ الْمَلَكِينَ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بعد أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَشْمِيَةَ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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تمنا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى مَثَلُ فَمَا أَبْقَى مقوم نوح من قبل، إنهم كانواهم أظلم بأطع، والمتفكّة أهو فغشها ما غش، في أي آل ربك تتمارا؟ هذا نذير من النذير الأولى أزفة الآزفة.